طربې ټولې بلې او ما اجرا يوفاس صابر او ما اجرا يوفاس صابر لمادن او حيا ذا حيث بيت مصطفى هل تجزعون تلزمون الصبر في كل بلاء أو ما أجرني وفى لما هذا الحزن والثامر السكور هل قدوتنا الخطوط مثل هذا لم نرى حين قضى أحمد قل لي فماذا تنظرون أحمد قل لي فماذا تنظرون لا تلمني فقد فاطح هز قلبي وكياني حين كانت حيث كانت سلوة الروش بعد طهر في الزمان لا تلومني لا تلومني فقد فاطل هز قلبي وكياني حيث كان سلوة الروح بعد طاغة في الزمان بعد طاغة بعد, بعد طاغة سيدي نادري بشأن البضعة سيدي أحرقت قلبا أمتي أشعل الروح لهيب دمعتي منك واشتد بنا أم المصاب منك واشتد بنا أم المصاب يا فتى بدر رحل يا فتى بدر وحدي واحناي ما راقت لك في الاسمان عي اه وهل ترجع لي من معي حينما تنزل زهار التراب حينما تنزب زراء التراء <تصفيق> بيستراء انزلت ورداء بيستراء انزلت ورداء كان زادي وضيائي فهي ذخري اكتفائي سهي ذخري واكتفائي ودوا <صوصوص> اهل بيت المصطفى هل تجزعون تلزمون الصبر في كل بلاء اواما اجرني وفا الصابرون اواما اجرني وفا الصابرون لا تلمني فقد فاطم هز قلبي وكياني حيث كان سلوة الروح بعد طه في الزمان لا تلومني فقد فاطم هز قلبي وكياني حيث كانت سلوة الروح بعد طاغة في الزمان بعد طاغة في الزمان بعد طاغة في الزمان سيدي ندري بشأن البضعة سيدي أحرقت قلب الأمتي أشعل الروح له دمعتي منك واشتد بنا المصاب منك واشتد بنا المصاب يا فتاة بدر وحد وحنين ما نلت في الحسمان عي او هل ترجع لي من معين حينما تنزل زهار التراب حينما تنزل زهار التراب بالسراء انزلت وردا بالترى أنزلت وردان كان زادي وضيائي تهيى ذخري واكتفائي تهيى ذخري واكتفائي ودوائي وهنائي دوائي وهنائي, وهنائي يا سيدي الا صبر فيرتجا نوح فينتهي ويوقف النحي قطعت مهجتي أجريت دمعتي وأنت قدوتي في جرحي الطبي في جرحي الطبي يا سيدي ألا صبر فيرتجى نوح في انتهي ويوقف النحري قطعت موهجتي جريت دمعتي وانت قودوتي في جرحيات طبي في جرحيات طبي ادري لفاطمه شان معظم لكن صبركم يعرفه القريب صبراً آبا الحسان في غاذه المحان فإن ما أرى منك هو العجيب أدري لي فاطمة شأن معظمون لكن صبركم يعرفه القريب صبراً أبا الحسن في هذه المحن فقبل ما أرى صبراً أبا الحسن في هذه المحن فإنما أرى منك هو العجيب فإنما أرى منك بعد صيق منك ما أرى منك هو سلمان ويا اخي تدريبي ما جرى سلمان تدريبي ما هل تلك بضعه للمصطفى الحبيب سلمان ويا اخي تدريبي ما جرى هل تلك بضعه للمصطفى الحبيب ايت ظل عها امسامك كسرا وطمطت العدا وسودت تنتشي وطمطت العدا قد غسلت يدي شخصا اوده أوصى النبي وقد مضى تريد قد غسلت يدي شخصاً أوده أوصى النبي وقد مضى تريد اسم ربابها أحدث يا أخي طبباً بصدرها منظره عصير سلمان يا أخي سلمان يا أخي تدري بما جرى هل تلك بضعته بالمصطفى الحبيب رأيت ضلعها أجزام كالسرى ولخمة العذا متودة تشيب يا زهراء باب بها حدتها يا <تصفيق> وأنت الصبر إن تحت العظام وأنت الغوث في أجي البلايا وأنت الفتح إن يغذر زحام إه علي مرتب عد الإمام وأنت الصبر إن تحت العظام وأنت الغوث في أجي البلايا وانت الفتح انت قد الزحام اي صحيح او حشد دارنا اليك وبعد الفقد غطا غطامه اي ولكن سيدي دم رجانا او الصبر فينا يا كرمه علي المرتبط الا هو انت الصبر انت في العظام هو انت الغوط في تجلبلايا وامتى الفتح انت غزحامو ايوا انت الفتح إن يتغزحامو حام عسى يتغز <متصفيق> المن صبره الا تلومني اي عسى المن صبره أم لا تلومني فمن يعدل زهراء الثمينة هو من تدره الزهراء كانت هي الدرة والنار أفس الأمينة أرى فيه مشيها ما اشياء تطاها هو في رؤيتها ولا في المدينه ولا طاها في المدينه أي يا سلمان صبرا لا تلومني فمن يعدل زهراء الثمينة أنا علي المرتضى أنت الإمام وأنت الصبر إن أخذت العظام وأنت الغوث في أج البلايا وأنت الفتح إن أخذت صحيح أو حشد أرن إليكم وبعد الفقد غطى الظلام ولكن سيدي أنتم رجعنا وسقي الصبر فينا يا كرامه وسقي الصبر فينا يا كرام وسقي الصبر فينا يا كرام وسقي الصبر فينا يا كرام ايها سلمان صبر لا تلمني ايها سلمان صبر لا تلمني يا سلمان صفحي عدلني فمن يعدل زهراء الثمينة ومن تدري هي الزهراء كانت هي الدرة والنفس الأمينة أرى في مشيه عشية مش طهى وفي رؤيتها ألف يوم لا الزهراء عندي ولا طاه بقى في المدينة ولا طاه بقى في المدينة